وَلَ قَدجَ أَكُمُ يُوسُفُ مِ قَبلُ بِالْبَيّناتِ فَمازِلْتُمُ فِي شَككم مَّا جَ أَكُمُ بِهِ حتىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَ بَثَ اللهَّهُ مِم بَْدِهِ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبُرَ مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار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 وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار